بسم الله الرحمن الرحيم قف والقرآن المجيد بل عجب أن جاء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 وقوم تبع كل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 من هذا فكشفنا عن كغطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرئوا هذا ما لدي عتيد الخيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل ما الله إله آخر فالقياه في العذاب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 وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصِّيحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّ